تقدم لكم هذا الإصدار تسجيلات حامل المسك الإسلامي بدولة الكويت منتجا منفذا لهذا الإصدار والذي يحتوي على سورة الفاتحة وسورة طه. قالوا لن نأسرك على ما جاء. ذي فطرنا فقم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 تقبلته برحمتك يا أرحم الراحمين. استو من صلاة التراويح. صلاة التراويح استقيموا اعتذروا. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.